لاحت برك ي حبنا سمع وطاعه سمعا بشوقي اجيله ولا يبذلي ل ا لا إ ل ا محبه أ ن ا افدى عيونك ودني بصون يا وأنا لبي بحاضر علي اكل يامر وانا لبيب حاضر على شوره وين مايروح تحت بيرك تفت ب ي راحت ك ح ب ن سمع ع و ط ا بيرك حبنا سمع وطاعه حظي وطاع. نصيبي وفالي حبيبي وغيره مني ل واحد يسوع عندي واجد وفي قلبي لغصى يكفي لنا ضحاياه البشر وهم يولي ا يكفي اني اشوفها دايم على شورى وين مايروح ل ح ت بيرك حبنا سمع وطاعه تحت بيرك حبنا م ع ط ماسمع لعدل اناخلي كمل والكمل اللي ك ت ب ل ي يا حبا قايم ع ل ى شو ر ه وين ما يروح ふ u は t よくほっ